دولة الإسلام صالت وعلى الطاوة جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاوة جالت استميتوا هبوا الجحيم الضرابا واطلبوا الموت في سبيل لم تكن الشام غير قبلتي صبر اما هدهر غاضبا في شهامه اما هدهر في شهامه اجتميتوا هبوا الجحيمة الطرامة واطلبوا البوت في سبيل الكرامة لم تك الشام غير قبلات صبر أم هدهر راضبا في شهامة استميتوا هبوا الجحيم الطراما واطلبوا الموت في سبيل الكرامة لم تك الشام غير قبلات صبر أم هدهر غاضبا في شامة أيها الخالدون في كل فجر ساعروا الكون أذهلوا أياما ليس فينا سواكم فامنحونا مولد النور يقظة واستقاما واسبقونا إلى الجنان سلاما قد عضينا الهوان باسم السلامة أي شبر لم ينتفق في غرام كنتم وريه وكنا أعامه قد خطبتم من الرحيل خلودا وطلبتم من البقاء احتدامه انشروا ذي الدمى الوضيئة عرسا أبديا وضوعوا أنسامه نطيخوا الليل وارقصوا في هتاف من نضالين وثورة مقدامة علمونا مت امتشقتم من الضاف صمودان وكنتموا عن غامة هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هيل هنا هنا هنا هنا هنا اشربوا الموت في افتهاء جندما واتركونا لرقته من ندامه لا تبالوا واتسنوا تفتخار وركب الكبرياء اشدوا لجامه اشربوا الموت في ابتهاج النداما وتركونا لرقدة من نداما لا تبالوا وادخنوا في افتخار واركبوا الكبر يا لجاما ليس عارا أن يفقد المرض عمقا إنما العار أن يفقد قد قذفتم على الطواغ ترابا فارموكم من خلف حصن اللامة قد عرفتم عن الحياة فمدتم في ثبات والحر يأبا هزامة أيها السائر نطبتم مسيرا في بمجدها مستهامة هذه ساعة من الليل فافقوا واصفوا راية الجهاد عباما كبروا يا حناجر الفاجر حتى يأذن الله للصباح استداما خمد عزم مآذن الفاء لخيل الله تجري وفي السماء حماما كبروا يا حناجر الباجر حتى يأذن الله للصباح استداما حمد عزم مآذن الفأل خيل الله تجري وفي السماء حماما طينة الحب شتلة من يقين بئر صبر ورحمة في غماما هكذا يكتب الشهيد خلودا برزخيا مذيلا بابتساما طينة الحب شتلة من يقين بئر صدر ورحمة في غماما هكذا يكتب الشهيد خلودا برزخيا مذيلا بابتساما هكذا يكتب الشهيد برزخيا مذينا بابتساما استميتو هب الجحيم الطراما واطلب البوت في سبيل الكرامة لم تك الشام غير قبلات صبر أمه التهر راضبا في الشامة استمتوها بلد حيما اقترابا واطلب الموت في سبيب الكرابة لم تك الشام غير قبلات صبر أم هده رغاطنا في جامة